قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناد فتمنوا, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين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 لقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاتحون أو كلما عاهدوا عهدا نبده فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاء